Yeah. قدكم <تصفيق> من وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ايدي تنع لو ايديكم ليعلم الله من يخافو بالعيب امانيا تن من قتله ب غك بنت أو ك عفى الله عما سلف ومن